قُل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم يجاؤن بالبينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين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 119. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت 119. فإذا قضى أمرا يَقُولُ يقول له كن فيكون 110. ألم تر فِي آيَاتِ يجادلون في آيات الله أنا يصرفون 111. الذين كذبوا بالكتاب وبما 116. فسوف يعلمون 117. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 118. في الحميم ثم في النار يسجرون 119. ثم قيل لهم أينما كنتم قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَكِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ورُفُونُ ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق فإنا نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون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 فإذا جاء أمر الله قُضِيَ بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها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 118. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما, عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 129. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات مَا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ فَوْقَهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا تَنْتَظِرُ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خلت فِي عِبَادِهِ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 قُلْ إَِّمَا أَنَ بَشَعْ مِثْلُكُم يوحَ إلََْ أَمَا إلَكُم إلَهُ وَحِيدم فَستَقمُ إلَي فَستَقم إلَيْهِ وَاسْتَوفِوا وَإِلُ 119. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.